ولكن يجب ان يكون هناك اشياء للغايه ولكن يجب ان يكون هناك اشياء للغايه ولكن يكون هناك اشياء للغايه ولكن يكون هناك اشياء للغايه الجزء الثاني يزور س و ر ة القمر قمر. سوره اقتربت وخمس آ ي ا ت بجمع ا ل ق ر ا ء مكي رضو ومشهد الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وشفت ا ن القمر أ ي ا ل ق ي ا م ة يعني آ ي ة ش د ي د ة جدا ق ت ر ب ت ا ل س ا ع ة و انشق القمر كان, كأن القيام ة أ ق ر ب مما يتخيل الانسان اقتربت ا ل س ا ع ة و انشق القمر قال زيد بن علي عليه السلام انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين والناس ينظرون فقالت اليهود سحر القمر و ن ز ل الله تعالى ا ق ت ر ب ت ان ل س ا ا ع ة و ش ق القمر و ي ر ى آية ي ع ل ك و ي ق و لك س ح م س ت م ر و ا ل م س ت م ر ا ل ش يشبه د د ي ويقال ب ع ض ض ه ب ع الله و ي ق ا ا ذ ب ق ا ل ف ي تفسير غديب ا ل ق ر آ ن ل ل إ م ان م زيد ب علي ع ل ي ه ا ل س ل ا م م ا ل ف ظ ه أ خ ب ر ن ا أ ب و جعفر قال ح د ث ن ا ع ل ي بن أحمد ق ان ل ح د ث ا ع ط ا ء بن ا ل س ا ئ ب مع ا ل د ا ل و س ط ي عن علي عليه الحسين بن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليهم السلام أبي زيد في ق و ل ه ت ع ا ل ى ا ق ت ر ب ت ا لها س ا وانشق القمر قال فانشق القمر ع على ة د ل صلى ن ب ي ان ل ل عليه وسلم ه ي حتى ت صار ر ق والناس ي ن ظ ر و ن فقالت اليهود سحر الجمر فانزل الله تعالى اقتربت الساعة ويقول ا القمر ن ش و ر يعرض الآية ي و سحر مستمر ومستمر ا ل شديد و ي ق ا ل يشبه بعضه بعضا ويقال ا ل ب ا ه ت ع ا ل ى م ي ن إلى ا ل د ا ع م ع ن ا ه م س ر ع و ن ويقال بارعون وقوله تعالى وقالوا مجنون و ز د ج ر معناه أ ش ه ر جنون ويقال استطر والمزدجر المنتهي ا ل م ت ع ر وقوله تعالى ف ا ل ت ق ل م ا ه على أ م ر قد قدر معناهما السماء و ا ل أ ر ض وقوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر فذات ا ل أ ل و ا ح ي ر ي د ا ل س ف ي ن ة والواحها عوارضها والدسر المسامير واحدها دسار ويقال دسر معناه تدشر السفينة الماء, بص... تدشر السفينة الماء بصدرها. معناه تدفعها السفينة بصدرها تدشر و ق و ل تعالى تجري ب أ ع ي ن ن ا معناه بحفظنا و بكلاتنا و بكلاتنا نعم و قول تعالى و ق د تركناها آ ي ة م ع ن ا ه القى أ سفينه الله عليه السلام على الجودي حتى أ د ر ك ه ا اوائل هذه ا ل أ م ة و قول تعالى إ ن ارسلنا عليهم ريحا صرفا في يوم نحت المستمر و ا ل صرفا ل ش د ي د ة ذات الصوت والنحس الشغل يعني ت ج ر ي ب باعيننا إذا, اذا لم نقل بمجاز للقران تاويل ل ل ق ر آ ن فنحتاج يعني كيف تجري ا ل س ف ي ن ة في عين الله ثم كم ع الله ع ي ن هذا دليل على أ ن هناك أ ك ث ر من العين. بها عيننا. عين تجريب اعيننا عيون ك ث ي ر ة وكيف تجري ا ل س ف ي ن ة تجري في العين فالحفظ ه ولكن ا ل ا ء ه يجب ان يكون ل م ل ه ن س ا ن عن ه ذ اشياء ا ل ء ف ه ذ اخرى لانهم ح تحت ع ي قلت يجب ن ه ان يكون ع هناك اشياء قلت ل ا بأن أحفظها في عيني أو د خ ل لها ه ينتبه ا في عيني يعني و ح ر ص قال في في الكشاف في وقوله تعالى لازلنا في تفسير ا ل إ م ا م زيد وقوله تعالى ك أ ن ه م عجاز نخل منكعر معناه المنقطع وقوله تعالى أ ه ل ق ي ا ل ذ ك ر عليه من بيننا فالذكر ا ل ق ر آ ن وقوله تعالى فارتجدهم م ص ط ب ر معناه انتظرهم م ص د ر وهذا قبل أ ن ي م ر بالقتال وقوله تعالى ونبئهم معناه أ خ ب ر ه م وقوله تعالى كل شرب المحتضر والشرب النصيب وقوله تعالى كهشيم المحتضر فالهاشيم ما تكسر من الشجر والمحتضر ا ل ح ض ي ر ة وقوله تعالى ان ارسلنا عليهم حافظا معناه ح ج ا ر ة وقوله تعالى املكم براس في الزبر وهي الكتب واحدها زبر و وقوله تعالى وسعى ا ت ادها و امر معناه اعظم ق ا ل في الكشافه شقاق القمر من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ع ن أ ن ا سال الكفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايه فانشق القمر مرتين وكذا عن ابن عباس و ا ب مسعود قال ابن عباس فلق فلقتين فلقه بقيت وفلقها ذهبت وقال ابن مسعود ر أ ي ت شراء بين فلقتي القمر الجبل قال الرازي والمفسرون ب أ س ر ه م على أن المراد ان ل م ر ا د أ القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودلت ا ل أ خ ب ا ر على حديث الانشقاق وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من ا ل ص ح ا ب ة قالوا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وايه الانشقاق بعينها م ع ج ز ة ف س أ ل ربه فشده و... وقبر قال ابن حجر في التخريج رواه ابو نعيم في الدلائل في ر و ا ي ة الكلبي عن أ ب ي صالح عنه وفي الصحيحين عنه انشق القمر على ز م ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أ ي ض ا قال وعن ابن مسعود ر أ ي ت حراء بين فلقتي القمر نعم القمر بس ابن مردوين من ر و ا ي ة منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال ولقد ر أ ي ت والله حراء بين الشقتين وفي الصحيحين عن ابي معمر عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ي ن ا ء إ ذ انثلق القمر في القتين وكان في القه وراء الجبل وفي القه دونه أشهد فقال اشهدوا وفي الباب عن ابن عمر في مسلم وعن جبير بن مطعم عن الحاكم في المستهرج وعن احمد ايضا إ ذ ن هذا م ع ج ز ة لرسول الله صلى الله عليه و ع ل م ت ا ك ه ا ل ل ه سبحانه وتعالى لرسول الله تكريما وتكليفا لرسول الله وعظه وتاكيد بهؤلاء ل ل م س ل م ي ن والمشركين ب ص ح ة ر س ا ل ة رسول الله صلى الله عليه و ع ل م و أ ن ه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ل أ ن المعجز قالوا ح ق ي ق ة المعجز هو ما أتى ما اتى أ به شخص بعد ا د ع ا ء ه ا ل ن ب و ة و ل ا لابد من دعا ء ا ل ن ب و ة فانه اذا دعا ء ا ل ن ب و ة واتانا بشيء وكان معجز ف ث ب ت بدا أ ن ه معجز و أ ن ه ذ ا من علامات ن ب و ة قال في ا ل ب ل غ ة روى ذلك رويا ذلك عن عبد الله بن مسعود و أ ن سب ن م ا ل ك وعبد الله بن عمر و ح ذ ي ف ة بن ا ل يمان وجبير بن م ط ل م و رواه مجاهد و إ ب ر ا ه ي م و رويا ذلك من طريق أ ه ل البيت ووافقهم في ا ر و ا ي ة عبد الله بن عباس و أ ش ه ر قولهم في ا ل ص ح ا ب ة ر و ا ي ة ابن مسعود أ ن ه كان ولا يقع له إ ن ك ا ر وذهب قوم إ ل ى أ ن ه في ا ل ق ي ا م ة وهذا خروج عن الظاهر وروايه ابن مسعود أ ن ه كان يعني أ ن ن ا ر أ ي ن ا وما أ ح د أ ن ك ر عليه ما قال عندما ي أ ت ي ا ل ص ح ا ب ة يقول فعلنا كذا أو يعني منعنا كذا تحدث و ا ل ص ح ا ب ة موجودين م ا أ ح د ينكر عليه ف م ع ن ا ه أ ن ه يروي أ و يتحدث عن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إ ذ ا أ ن ك ر عليه أ ح د قال ا مثل في حق المسعى الخفين عندما روى بوريره المسعى الخفين قالت عائشه ا ل م ؤ م ن ي ن ع ا ئ ش ة ل أ ن أ م س ح على ظهر ايه في الصحراء خير لي وفي لواء لأن أخرى أكبر ق د من قولات ا معارض وغيرها ل إ م ا م علي ع ا ر ض ه و غ ي ر ه من ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م س أ ل ة في أ ش ي ا ء المياه الصحابه يقول قلنا على عد رسول الله ولفعلنا ا ولكذا ا ولا يعدل ا احد فدليل على ص ح ة ما قال س ولكن الله هذا و ل ثم وهو كان يجب ان يكون مسلما ف ي ولكن يجب ان أ ه ا يكون مسلما ه ا ا ويجب ان ه وتعالى يكون مسلما و ي وارجلكم و إ ل ى الكعبه ف أ ر ج و ل ك م ب النفس مباطع إ ل ى الغسل و ف ا ل غ ض و أ ر ج و ل ك م معناها ا ل م س ت ق ل ة ومعناها ا ل م س ج تسجع إ ل ى الراس لكن ع ن د البيت رسول الله إ ج م ا ع البيت رسول الله على عدم جواز المسجل عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة خلف من يمسح على القصه ولكن ا الرواية يقدح في الرواية لو على عهد رسول ل ه يجب ان ل أهل الأكبار يكون كثير ج هناك صلى الله عليه ل اجراءات ل في العالم ل ه ك والسلام ا ل لن يكون هناك ا أ ع ر ف ل ه ا ء ا على أهل لأنها يجوز أن يحجبه الله عن أهل مكة و إ ش ت ر ى دولا كل في آخر ا ل د ن ي ا إيش ا ل م والسلام منه لكن ل طلبوها ي هم أ ن ف ه م ا ل ي ط ل وقال لك ان تتحدث عن المشكله التي تجدها العائله ا ي ت ه ا العائله التي تجدها العائله التي تجدها العائله التي ت ج د ه ي ل ع ا ئ ل ه ا ل ي تجدها العائله التي ت ج ا العائله التي تجدها ا ل ل ه ا ل ي ت ج ه ا العائله ا عن تجدها العائله ا ي تجدها العائله ا ن ت ي تجدها ا ل ع ا ئ ه التي ت ا العائله ا ت ن تجدها العائله التي تجدها العائله التي ج د ه ا العائله التي تجدها العائله التي ه ا العائله التي تجدها العائله التي تجدها العائله التي ت ج د ه يمن ي ب ئ ل ا ل ت ن ت ج د ه ألف معجزة إذا عدت إذا وكان أ وأعظمها ش د ه ا القرآن و نعم كثير من معجزاته صلى الله عليه و آ ل ه يختص بمعرفتها ق و من م دون ق و م قالوا الانشقاق أ م ر هاين فلو و ق ع ع ل ى عما وجه ا ل أ ر ض فكان ينبغي أ ن يبلغ حد التواتر قيل في التواتر في لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدى ب ا ل ق ر آ ن وكانوا يقولون إ ن ناتي ب أ ف ص ح ما يكون من الكلام وعجزوا عنه وكان القران, القرآن م ع ج ز ة باقيه الى إ قيام القيامه لا يتمسك ب م ع ج ز ة أ خ ر ى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حتى التواتر ل ما الإسلام الأحكام القيام كان لها نفس القوة لكن القرآن لأنها اللي فيه الدين وفيه لكن وفيه نفس وفيه وفيه كل شيء هذا هو المعجزة فيه وفيه وفيه وفيه وفيه هذا شيء الخالدة ولكن ذ ل هناك ا ل ك تركيز على ا ل ق ر آ ن ك م ع ج ز ة ا ة أ م ا ا ل ب ق ي ه ي ل ل م وجزاء حاله وجزاء ة ح حاله و ج ز ا م حاله ل وجزاء حاله م وجزاء حاله وجزاء حاله وجزاء حاله وجزاء حاله وجزاء حاله وجزاء حاله يعني سكي علي رسول الله الله عليه ر و ل الله عليه الله صلى ع ل يجب ه وعليه ا ل ي ا ر س و ل ل ا ل ه لو ن ج ع ل ل ك منبر ي ع ن ي ت ط ل ع ع ل يجب ان ي س و ل هناك منبر من الناس ف ا يجب ان يكون هناك ل ا منبر من الناس ل ق ا ل وقال ا فأهالي المعجزة العجزات الله الله هذا الشيعة المسان الله الصلاة بذنوه سيكون جنة من رسول وعلى وعلى والله عليه عليه في كثيرة يجب لأن صلى مصلي عليه كم الهدي ا عليه السلام هو إ خ ب ا ر من الله سبحانه ل ن ب ي ه وقرب ا ل س ا ع ة ودنوها و أ ن ه لا يرجع من الدنيا إ ل ا يسير وقال إ ن شق القمر يقول اقتربت ا ل س ا ع ة واقتربت انشقاق القمر وانشقاق ه فهو في يوم الدين وفي وقت تبدير ا ل سموات وارضي ل أ ن ق ا ل في ا ل ب ر ه ا ن روين ا ع و ل الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ا ل اتترى ب س ا ع ة ولا يزاد د الناس على الدنيا إ ل ا ح ر ص ه ولا تزاد د منهم إ ل ا ب ع د ا ا ل س ا ت ت ر ن بسعى يبحث عن الدنيا ما يبحث عن الاخره وكل الامل يعني كل ا ل ا ا ل انسان حدث الدنيا كل ما تركتها د ن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن قال يا دنيا من, خدمك من خدمني تخدمي ومن, خد ومن خدمك فاستخدمي و لذلك لو فعقول العقلاء الذين فهموا الوضع تماما تركوا الدنيا فعاشوا في رؤوس الجبال وشردوا من الدنيا بما هي انهم يعرفون ماذا شيء وقت بسيط جدا وانتهى فعاشوا ل ل آ خ ر ة ه ل ا هم يعني من يعني حقلوا فهموا معنى, معنى الدنيا ومعنى ا ل آ خ ر ة وقال الهادي عليه السلام、نعم. اقتربت ا ل س ا ع ة ولا يزداد الناس على الدنيا إ ل ا حرصا ولا تزداد منهم إ ل ا بعدا وانشق القمر أ ي انشق عندما جيء ا ل س ا ع ة وذلك من علامات ا ل آ خ ر ه وان يروا ا ي ة قال الهادي عليه السلام يقول تبارك وتعالى إ ن يرى المشركون آ ي ة من آ ي ا ت ن ا يعرضوا عنها بالتكذيب لحقائقها ويقولوا سحر مستمر أ ي مستوي متتابع كل يوم ي أ ت ي ن ا منه شيء كل ه ذ ا ا ل ل ي ي أ ت ي ن ا بها يا محمد من المعجزات م بدلا من ان يؤمن بالله ويشهد ان لا ه ل اله الا الله وحده لا هذا كذب هذا ا ف ت ر ا ء هذا ك ذ ب وقيل مستمر أ ي د ا ئ م م ض ط ر د أ ي قد استمر ق ا ل وقيل ا لما رأوا تتابع الآيات ذلك و مستمر قوي محكم وقيل هو من استمر الشيء إ ذ ا اشتدت مرارته أ ي مستبشع, مستبشع عندنا, عندنا مره على, مر على لهواتنا لا نقدر أ ن نسيغه كما لا يساغ المر وقيل مستمر مار ذاهب ما فيه ف إ ن السحر لا بقى له والتنكير في ا ل آ ي ة للتعظيم أي إ ن يروا آ ي ة ق و ي ة أ و ع ظ ي م ة يعرضوا إ ذ ن وقيل مستمر أ ي دائم ا ل م ض ط ر د أ ي قد استمر لهذا السحر ا ليتحدثوا ي عنه قالوا ذلك لما رأوا تتابع الآيات. وقيل مستمر قوي محكم وقيل هو من استمر الشيء إ ذ ا اشتدت مرارته استمر من المرارة من أ ي مستج... مستبشع عندنا مر على لهواتنا م س ت ب ش عندما ومر و على ل ه ا ت ا ع ن يجيه طعمه هذه الهوات ل ا ل ل ي تسمى هذا مر عليها لا نقدر ان ن س ي غ ه كما لا ي س ا غ المر لا نستطيع أ ن نشرب ونتذوقه لا نستطيع ان نصيغه كما لا ي س ا غ المر وقيل مستمر مار ذاهب ما فيه ف إ ن السحر لا بقاء له والتنكير في ا ل آ ي ة للتعظيم سحر مستمر سحر م ا ق ان ل عرفه يروا ا ي ة ق و ي ة أ و ع ظ ي م ة يعرضوا ثم قال تعالى وكذبوا بالحق الواضح وكذبوا واتبعوا اهواءهم أي, اي ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره ل أ ن الحق والهوى متناقضين لا يمكن أ ن يتفقا ل ح ق والهوى الهواء ما ارتاحت لها النفس نفس تريد الشهوات ل ل ه ا تريد الزنا تريد كل القمور تريد المجون تريد ا ل ر ا ح ة يعني حتى في أ ق ر ب ا ل أ ش ي ا ء مثلا في ا ل ص ل ا ة نفس تريد النوم تريد البعد ب ا ل ر ا ح ة ا ل م ط ل ق ة قال لي ما فيها شيء بينما التكاليف تحتاج منها إ ل ى أ ش ي ا ء من الجهد ومدافعه النفس ف هم اتبع هوام فالهوى هو ما أ ع ج ب ك و أ ر ا ح ك و ا ل ع ق ل ضدك ه يعني اذا إ أ ت ا ل ك أ م ر فاعرضه ف ق ا ل إ ن ه بين الهوى و ا ل ن ف و ا ل ع ق ل فما ر أ ي ت فيه ا ل ش د ة على نفسك فاتبعه فتبع وما ر أ ي ت فيه الهوان ف ت ر ك ه اما ا ل إ ن س ا ن ي أ ت ي مثلا ً ل ل ص ل ا ة ص ل الفجر ة ا ن او بين ان يرتاح ا ل ه و ا ء وينام ف ر ت ا ح هنا و شو ه ا ل ه و ا ء وهنا النفس ا ل أ م ا ر ه بالسوء او بين أ ن يحكم عقله ويرى أ ن ا ل م س ا ل مثلاً تكاليف ش ر ع ي ة أ م ر بها لا بد أ ن يؤديه فيطرح ا ل ه و ا ء ويدفع العقل وهنا يكون ا ل س ع ا د ة والفوز أ و يكون ع د ل ه و ا ى يعني ع ن د م ا يكون ع ق ل ي ت ع ا م ل مع ع ق ل ه و معك ذ ا يكون حر حر قوي عند ه ق و ة إ ر ا د ة ليس إ م معك و ل ي س إ ن س ا ن بلا ش خ ص ي ة ش خ ص ي ة حتى على نفسه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اللي ما لا ش خ ص ي ة حتى على نفسه لا يستطيع أ ن ي ح ك م على نفسه فلذلك ي أ ب س ان ي ك و ث ا ل ب س ي ط ف ي ا ل ص ل ئ ا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 ا ل ط ر ي ق ة التي يوصل بها إ ل ى احترام النفس قبل كل شيء لن أ حتى أ ن ت لاحظت لتتعود أ ن تصلي مثلا ومره قلت يا الله أطعت انا ج يقوم ا ل إ س ن لأنه خطأ. لأنه يحسر تحسر خطأ هم خطأ سيقوم ا ل اللي أ ك ث ر ي ع ر ف كيف معنى م أنه الصلاة ت خواي لأنه ما يعني عاد حتى لقد ي و ل ه ا ن ي اردت أصلاً بس ان اكون مسؤوليه ل ا فقط ي و ع ن لكنني م اللي ا فيه اكون ا س ع ي أسهر مسؤوليه ا ا ل فقط لانني اكون م س ؤ و ل ي هذا لا إذن هذا عبد الهوى عبد رغباته عبد مزاجه عبد ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي تريحها يريحني إ ن ي أ س ه ر ي ر ي ح ن ي اني, أسهر. إني يعني ما ا ر د ع نفسي من شيء ما أ س ت ط ي ع ف ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ع ب و د ي ة م س أ ل ة ه ز ا ف ا ل ش خ ص ي ة و عدم ش خ ص ي ة لكن عندما ا ل إ ن س ا ن ي ك و ن بهذه ا ل ق و ة ي ب د أ بنفسه الاشياء ا ل أ خ ر ى ت ق و ى ت أ ك د إ ذ ا سيطرت على نفسك و ا س تضع ط تسنطر ع على ت أن نفسك و نفسك في تحكمك انت تستطيع ان كل شيء يبكى تحت تصرفك لكن ان اطعت نفسك وأصبحت و أ ص ب ح ت تحت لذاتك وما تريد إ ل ا ا ل شيء الذي يريحك و خ ل ا ص أ ن ا هذا ا ل ل ي أرتاح ل هذا ه معنى انك حتى خارج يعني في تعامل ك معي ا ل ل خارج ه ذ ا ا ل معي تخرج من نفسك تعامل مع ا ل آ خ ر ي ن أ ن ت ا لاجل منك اذا لم تقل ش خ ص ي في ن ف س ك ليس ت ل ك ش خ ص ي ة مع ا ل آ خ ر ي ن و إ ذ ا كي د تكون غير محترم غير مقنع أ ص ل ا على ا ل آ خ ر ي ن لا تستطيع أ ن ت ف ر ض لك و ج ه ة ن ظ ر أو لك موقف م ع ي ن على ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ك أ ن ت نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك ن ف س لا ف س ك نفسك نفسك نفسك ن ف س ا ن ف س نفسك نفسك نفسك نفسك ن ف س نفسك نفسك نفسك نفسك ل ف س ك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك ن ف س ف س ك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك ن ف س ن ف ك نفسك نفسك ن ن ف ف س ك ن ن ف ف س ك ن ك نفسك نفسك نفسك ن ف س اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نعم واتبعوا أ ه و ا ء ه م أ ي تركوا ا ل ح ج ة و أ و ل و ا ا ل آ ي ا ت وقالوا هو مجنون صلنا فيها ن ع ت ب ر اهواءهم اين د ي ن اللهم نعم والتكذيب احسن ا ل ح و وكذب محمد ق ا ل وكذبوا ا البرهان قال في يعني تعالى مستقر ثم و بالحج الواضح واتبعوا أ ه و ا ئ ه م أ ي ما زين لهم الشيطان من دفع الحج بعد ظهوره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 و ا ل ت ك ل ي د يحتمل ا ل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا و كذبوا محمد و المخبر عن ا ق ت ر ا ب ا ل س ا ع ة و ثانيهما كذبوا ب ا ل آ ي ة و ينشيغا ا القمر ف إ ن قلنا كذبوا محمد صلى الله عليه و سلم فقوله و اتبعوا أ ه و ا ء ه م أ ي تركوا ا ل ح ج ة و أ و ل ا ل آ ي ا ت و قالوا هذا مجنون تعينه الجن و كاهن يقول عن النجوم و يختار ا ل أ و ق ا ت ل ل أ ف ع ا ل و س ا ح ر فهذه أ ه و ا ء ه م وان قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله اتبعوا اهواءهم كانه سحر القمر وانه خسوف والقمر لم يصبه شيء فهذه اهواءهم وكذلك قولهم في كل آ ي ه ثم قال تعالى ولقد ََْ جاءهم َ من الانباء ما فيه مزدجر الـ الـ الـ الانباء, الانباء, الأنباء, هو الانباء, هو الانباء هو الاخبار العظيم أ ي لقد جاءهم من ا ل ق ر آ ن المودع من أ ن ب ا ء القرون ا ل خ ا ل ي ة و أ ن ب ا ء الاخره وما فيها من عذاب الكفار ما فيه زجار و إ ي ق ا ر قال الهادي عليه السلام يقول لقد جاءهم من ا ل أ خ ب ا ر و ا ل آ ي ا ت الصادقات والدلائل الباهرات ما فيه زجرهم عما هم عليه ومعنى زجرهم, زجرهم فهو نهاهم ومنعهم عما فيه من أ ب ا ط ي ل ه م ثم قال سبحانه ح ك م ة ب ا ل غ ة أي هو حكمة ب اي ل غ ة أ علم بالغ باهر لا ينتهي إ ل ى مثله في الوعظ وغيره فما تغني النذر أي ف م ا ت ن ف ع ا ل ن ذ ر ل إ ع ر ا ض ه م عن النظر في المعجزات والتفكر في ا ل آ ي ا ت ومعنى الاستفهام ا ل إ ن ك ا ر اي غناء تغني النذر أ ي تنفع والغناء النفع فهو ما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون ويجوز أ ن تكون ن ا ف ي ة اي لا تغني النذر هؤلاء لا تغنيهم النذر ولا تفيدهم ا ل آ ي ا ت ولا تفيدهم هذه الدلائل التي اتينا بها فما تغني عنهم النذر انهم لا يستفيدون منها ولا يتعظون بها ولا ي ؤ م ن و ا بها و قال الهادي عليه السلام ح ك م ة ب ا ل غ ة يقول آ ي ا ت م ح ك م ة و دلائل ك ا ف ي ة ب ا ل غ ة فما تغني النذر فيهم يقول ما ترجعهم الرسل عن ذلك و النذر ها هنا فهي ا ن ذ ا ر الرسل لهم وتبليغها لذلك عن الله سبحانه انتهى ثم قال تعالى فتولى عنهم أ ي اعرض عن, هذه عن هذا الانذار والدعاء لعلمك بعدم نفعه قيل والتولي منسوخ كنظير من ا ل آ ي ا ت ل ن ي لا نسخت بل استمر في دعاءهم و ل ي ت كذلك بل المراد منه لا يناظرهم بالكلام وكثره الجدال لهم والخصام قال عليه السلام يقول دعهم إذا لم يقبلوا الهادي السلام إذا إذا يطيعوا عليه لم لم دعهم عنهم وأعرض ثم ابتدأ سبحان ه ا ل خ ب ر ف ق ا ل يوم ي د ع و ا ل د ا ع ي إ ل ى شيء ا ن ه لصلاه صلاه صلاه صلاه صلاه مباركه كراهه مسحنه س ي د ا م ل ا ء س ي د ا م و م د علاء سيدنا محمد ع ا ء سيدنا محمد ع ل ا سيدنا محمد علاء سيدنا ا ل م د علاء س ي ن ا محمد ع ل ا و س ل د ن ا محمد علاء سيدنا محمد علاء سيدنا محمد علاء سيدنا م ح م ا ء سيدنا محمد علاء سيدنا محمد ع ل ا و سيدنا محمد علاء سيدنا م ح د علاء س ن ا و ح م د علاء سيدنا و ح م د علاء ن ا و ح م د علاء سيدنا و ح م د علاء ن ا م ع ا ء ن ا محمد علاء علاء ي ن ا محمد ع ا ل ا ء ع ل و م ن ك ل هناك م ا و ع ا ل ن ا و ع ف ع ن ا وجدنا وزدنا ل و ا و ز ق ن ا وزدنا ر ن يا كريم ي ا أعظيم ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن ي ا رب ا ل ع ا وزدنا و ا د ن ا وزدنا المسلمين وزدنا م وزدنا وزدنا بماء ا ل وزدنا وزدنا ل وزدنا ن في أ وزدنا يا ا أرحم ل و م ي ن ا ل وزدنا ل ل م ما وزدنا م الإسلام وزدنا يا تذبيره في ت د م ي ر ه و ي ج ع ل ه ي ا أرحم ر ا ا ل ح م ي ن عذرة لكل م ا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد